للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملا ذريتهم في الفلك المشحون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 فَالْيَوْومَ لا تُظْلَمُ نَفْس شَيْئو وَلَا تُجزَونَ إِللاا وَلَا تُجَزَونَ إِللاا مَاكُم تُمْ تَعمللون إِ أَصحَابَ الجََّةِ اليَوْمَ فِي شُغُلٍ فَكِهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة وَلَهُم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون